بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراكما الطارق الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ من خلق خلق من يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء